المغالاة في المهور المغالاة في المهور يكره يكره لأن النبي عليه السلام قال أيسرهن مهرا أكثرهن بركة لكن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق نساءه يعني شيئا كثيرا وأيضا قال الله أزوجل وآتيتم إحداهن قمطارا فنرجع في ذلك إلى عرف الناس لا مانع ولكن الأفضل عدم المغالاة في المهور الأفضل عالم المغالاة في المهور سنة في الصفة كصفة ثيابه عليه الصلاة والسلام مثلا كان ثوبه فوق العقب صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الله عليكم هل جزء رجل الزكاة لطولة من طبعا هذا من قسمي في سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله أنه يدخل في ذلك طلاب العلم وأصل بذلك اللجنة الدائمة برئاسة سماح الشيخ نباز رحمه الله أنه يجوز إخراج الزكاة لطلاب العلم الشرعي لطلاب العلم الشرعي من قسم في سبيل الله يقول هل يجوز الزواج للطالب بدون إذن والديه ولا سيما أو بحاجة ماسة إليه لا يشترط اذن الوالدين بالنسبة للرجل في النكاح لأن الرجل ليس له ولي هو ولي نفسه أما المرأة لا بد يكون لها ولي بقول النبي عليه السلام لا نكاحة يعني في حق المرأة إلا بولي أما الرجل فهو ولي أمر نفسه طلب أنه يتزوج معنى أنه يستطيع الباءة كما في الصحيح قال عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزر لكن لو شاور والديه من باب جلب السرور عليهما لا معنى لكن الرأي له هو قل أحسن عليكم شيخنا ذكر أنه لا يقصد العلم لا يقصد العلم الذي يوجد والسفهاء فهل من جدال علماء؟ جدال طلب العلم بعضهم بعضا نعم إذا كان الجدال بالباطل هذا مذموم الجدال الجدل بالباطل هذا مذموم ولما أباح الله الجدال قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي عليه السلام ما ظل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل ولذلك وقرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون والسلف أدب المجادرين فعمر أدب صبيق ابن عسيل الذي كان يجادل في القرآن فنهاه مرات ولم ينتهي فجهز له عراجين النخل فلما دخع قال من أنت قال عبد الله صبيق قال وأنا عبد الله عمر هات رأسك وعطاه عمر بعراجين نقل الآن أفقت يا أمير المؤمنين ما في رأسي فبعض الناس يحتاج إلى درة عمر وإلى عراجين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجادل كل مجلس له يجادل والعجيب أن بعض الناس هنا حينما كان يجادل الناس ويفعل فتن وطلبناه بعض الناس يتعاون معه ويتكلم معه هذا غلط المجادل هذا لمد أن يؤدل كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبير ابن عسيد. يقول عن الحكم على اسلام البحيري بأنه زنديق اسلام البحيري قال كلاما كفر وزندقة والعياذ بالله فالقول الذي قاله اسلام البحيري فيه زندقة والعياذ بالله أما مسألة التكفير فيرجى فيها إلى القضاء وإلى أولاة الأمور إلى القضاء وإلى أولاة الأمور فترفع الأمور إليهم هم الذين ينظروا في ذلك لما يترتب عن ذلك من أحكام خاصة بولي الأمر من إقامة الحدي ومسألة الميراث والنسب وغير ذلك من مسائل متعلقة مسائل التكفير وأرجو من إخواني وطلب العلم لأخوص الذين يكتبون على الصفحات والإنترنت ألا يتعجل في ذلك في الحكم على شخص بأنه كافر أو زنديق هذه مسائل يرجع فيها للقضاء وإلى لا يتعجل الإنسان قد يقول الإنسان قولا هو كفر ويكون جاهلا ويكون جاهلا لا يفهم أن هذا كفر فليس كل من تلبس بالكفر يكون كافر هذه قاعدة قد يكون كافرا لكن قد يكون أيضا جاهلا قد جاهلا نعم طيب يقول أحسى عليكم بعض الإخوة يقولون لماذا ندرس كتابين في درس واحد؟ والأفضل من من كتاب قبل أن نبدأ الثاني نحن جعلنا ذلك من أجل أن لا يمل الإخوة ربما لو كان كتاب واحد ساعة ونصف تقريبا ربما يمل الإخوة ويحصل عندهم سآمة فمن أجل ذلك جعلنا التنوع بين الفقه والعقيدة يقول هل أحسن الله عليكم شيخانا هل مطلوب أن نحفظ من منهج السالكين نعم أنت أسأل لك حفظ كتاب منهج السالكين احفظه يقول أحسن الله عليكم إذا أسمع الأذان وأنسى أن أردد خلف المؤذن و وماذا وانتبع في وصل الأذان هل من البداية بارك الله فيكم النبي صلى وسلم قال إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول فمن المطالب بأن يردد الأذان الذي سمع والمقصود بالأذان الأذان المباشر ليس المسجل إذا كان الذي يؤذن ميت أو أذان مسجل فلا يشرى الترداد معه وإنما يردد مع أو مسجل في مستشفى أو مصلحة حكومية أو في تلفون أو نحو ذلك فهذا لا يشرع الترداد مع. وإنما إذا سمعه يعني بأذنيه من شخص يؤذن في الحال حتى ولو كان في غير بلدك يعني بعض بلاد بلاد أوروبا يكون مثلا الليل وعند النهار ربما تتصل بأحد الإخوة ويكون وقت أذان تسمع الأذان كان سماع الشيخ حبدالزباز رحمه الله إذا سمع ذلك يردد مع المؤذن في البلد الأخرى يشرع هذا وفعل ذلك سماع الشيخ حبدالزباز رحمه الله تعالى ولعلنا نقف عند هذا الحد وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم